كتاب ننزل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وكم من ق ر ي ة اهلكناها فجاءها باسنا بيات لو هم قائلون فما كان دعواهم إ ذ جاءهم م و ا و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ا س ل ا الله الحسنى الهادى الجزء الاول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 فلم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين ويا ولكن ا ت و ز يجب ان ل ج ة يكون هناك اشياء ئ ت ل ا ت ق م س ا ع د ه التي يجب ان يكون هناك اشياء ط للمساعده ي ي ب د ه ووري م من ا سوءا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاسمهما إ ن ي لكما لمن الناصحين ف د ل ي ه م ا بغرور فلما ذاق ا ل ش ج ر ة بدت لهما سوءا وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة وناداهما ََََُ ربهما ََُُّ أ َ ل َ م َ ن ْ ه َ ك ُ م َ ا عن َْ تلكما ُِْ الشجره َََّ ة و َ أ َ ق ُ ل لكما َُ إ ِ ن َّ الشيطان َََّْ لكما ََُ عدو َُ مبين ٌُِ قالا َ ربنا َََّ ظلمنا َََْ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 تقوى ذلك خير ذلك من آ ي ا ت الله لعلهم يذكرون يا بني ا د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 كذلك نفصل لايات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق و أ ن ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا م ا لم ي ن ز ل سلطانا به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أ م ة نجل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 إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أ ي ن ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على ا ن انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أ م م قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت ا م ة ا ل ل ع ن ة اختها إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قال تخراهم ل أ و ل ا ه م ربنا هؤلاء يضلونا ف آ ت ه م عذابا ف آ ت ه م عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال تون فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا م لكم من ا كان علينا فضل ف العذاب بما كنتم تكسبون إ ن الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عنها لا تفتحوا لا تفتح لهم أ ب و ا ب السماء ولا يدخلون الجنه, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ت ى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما ك ن ت لنهتدي اسماء أن الله لقد ج ا ء ت ر س ل ر ب ن ا بالحق ونودوا ان تلكم ا ل ج ن ة اورثتموها بما كنتم تعملون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 ف أ ذ ن موذن ب ي ن ه م ا ل ل ع ن ة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى واصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 موسوعه ا ل ذ ي ن أقسمتم ل ا ي ن ا ل ه م ا ل ل ه برحمة د خ ل و ا ا ل ج ن ة ل ا خوف ع ل ي ا م ي ه ت ح ز ن و ن و ا د ى أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر أ ص ح ا ب ا ل ج ن ن ة أ ف ي و ا ع ل ي ن ا م ن ا ل م ا ء يوم م ا ر ز ق ك م ا ل ل ه قالوا إن ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا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 الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خبث لا يخرج إ ل ا نكدا كذلك نصرف لايات لقوم يشكرون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 ابلغكم رسالات ربي و أ ن ص ح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل من ل ي ن ذ ر ف ض ي ل ت ت ق و الدكتور و ع م محمد راتب النابلسي ا ذ ي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 او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ُ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 س م ي ت و ه ا أ ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه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 الله و ل ا ت ع ث ه ا ل أ ر ض م ف س د ي ن ق ا ل ا ل م ل أ الذين ا س ت ك ب ر و ا م ن قومه ل ل ذ ي ن ا س ت ض ع ف و ا ل م ن ا م م ن ه م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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا ذ قال لقومه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 ا س ن ا ه و أ ه ل ه إ ل م ر ت ه ك الحسنى الثاني ه م مطرا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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منامن به وتبغونها عوجا واذكروا إ ذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم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 قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ا ن عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن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 ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون ولو ان أ ه ل القرى آ م ن و ا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 اولم يهد للذين ا يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 فلما القوا سحروا أ ع ي ن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن ا ل ق ع ص ا ت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 وآمنا موسى وهارون العالمين برب رب قال فرعون آ م ن ت م به قبل أ ن ا ذ ن لكم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 وما تنقم منا الا انا منا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 لفضيله الدكتور ن ح م د راتب النابلسي ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء ي ا ت مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون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 و أ و ر س ن ا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت ك ل م ة ربك ا ل ح س ن على بني إ س ر ا ئ ي ل بما صبروا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 ومتبر ما هم ف ي ه و ب ا ط ل م د ك ا ن و ا ي ع محمد ل و راتب ل ل ه غ ي ك م إ ل ه ا وهو ف ض ل ك م على ا ل ع ا ل س ي ن و ا ذ ا جيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم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 قال لن تراني ولكن انظر ل ل ج ب ل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني فلما ت ج ل ى ربه للجبل جعله دكا وخر موسي صعقا فلما ق م و س و ح ه النابلسي ل ل ا ل و م ن ن ي ق الاسلاميه ي م و اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء م و ع ظ ة وتفصيلا لكل شيء فخذها ب ق و ة وامر قومك ياخذوا ب أ ح س ن ه ا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 اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أ ل م يروا ن ه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أ ع ج ل ت م و ا امر ربكم والقل الواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي ل ا ع د ا ء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في ا ل ت و ر ا ة والانجيل يامرهم بالمعروف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إ ص ر ه م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 ت ب ع و ا النور الذي أ ن ز ل معه أ و ل ئ ك هم المفلحون قل يا أيها الناس, إني الناس س ر ولله ا ل إ ل ي ي ك م م ج ع ا ا ل ذ ي له ملك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ل ا إله إلا هو يحيي ويميت فامنوا به ورسوله النبي اللذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ة يهدون بالحق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 فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بس بما كانوا يفسقون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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرضها ذ ل د ن ا ويقولون سيغفر لنا و إ ن ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أ ن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون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 واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه, خذوا ما آتيناكم بقوة و ت ي ل و ا ان الله يامر ا ل ع د و ا م ا فيه ل ع ل ك م ت ا ان و ل ل ه يامر ب ك من بني آ ل من ظ ه و ر ر ه م ذ ي ا ت ه م و أ ش ه ه د م على أ ن ف س ه م و أ ش ه د ه م على أ ن ف س ه م ألست ب ب ر وقالوا انفسهم ت ق و س و ع ه ا ل ق ي ا م ب ل س كنا ع ن ه ذ ا غ ا ف ل ي ن أو و ت ق ل ا م ا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 ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين اعين لا يبصرون بها ولهم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 ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني س و ء انن الا إ نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل ا ح د ة و منها زوجها ليس ك ن إ ل ي ه ا فلم ا ت غ ش ه ا حملت حمل ا خفيفا فمرت به فلم ا أثقل ا ل د ع و ى الله ربنا ه م ا ل ئ ان ل ل ح ا ك و ن ن م ن ا ل شكرا ا ي ن ف ل م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 هلهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم ان قلوا دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا ر وليي ن الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 من ربي هذا ب ص ا ئ ر من ربكم وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون و إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له و أ ن ص ت و ا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إ ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته